سَلَماً مَّتَّعْتُكُمْ فَما فَوْقَ ذٰلِكَ فَمَنِ الَّذِي آل كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَا لَكُم بِهِ مِنْ كثيرا وما يضل به إلا الفاسكين الذين عهد الله من بعد ميثاقين قَتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُوصِى لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يُمِيتَنَّ أَحَدَكُمْ نَفْسَهُ كيف تكفرون بالله وكنتم قوم ثم يحكم ثم اليه ترجون ذلك Gra ho vi di loko va kom mai miito komzo mai ثم إليه ترجعون Oh <laughs>